أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العشرين من القرآن الكريم مع القراء محمود علي البنة رحمه الله علي بن عبد الرحمن الحذيفي عبد الله بصفر عبد الهادي أحمد كناكري والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود علي البنة رحمه الله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 وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذنين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وخير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزلن لكم من السماء ماء فانبتنا به فانبتنا به حذاب اقذ ذات بهدته ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الههم ما الله بل هم قوم يعدنون ام من جعلن قرارا وجعل خلالها انهارا و 117. وجعل بين البحرين حاجزا 118. أإله مع الله بل أكثرهم لا يغلمون 119. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فَإِلَٰهٌ مَّنَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي غُمَمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ فَإِلَٰهٌ مَّنَ اللَّهُ 124. الله عما يشركون 125. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض 126. فإله مع الله 127. قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها مِنْ عَمُون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءٌ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ أُعِدَّنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ آذَا إِلَّا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 قُل سَأَكونَ رَدِ فَلَكُم بَعْضُ النَّذِي تَسْتَجِون وَإِ رَبكَ نَذُ صَطْل عَ الناسَّاسِ وَناكِ أَكثَرَهُم نَا يَشكُرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعلَمُ م تُك نُصُدُوروم وَماَا يُعلنُون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 وَإِنَّهُ لَهُ دُنُوٌّ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ على عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْهُدَى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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكِرْتُمْ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطَقُونَ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 119. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون 110. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم 114. أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء, وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين 115. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ظَنَّ فَلْيَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون فأَو حَينَا إِ أُّموسَاءًا أَرضِعيهِ فَإِذاَا خِفتِعَلَيْه فَأَنقفِ اليَّ وَن تَخَافِي وَنَا تحزَنِي وَن تَخَاف وَنَا تحزَنِي إِ رَُّهُ إِلَيك وَدَعِنُ مُمِنَ نْتَقَطَهُ آلُ فِي الرعَونَ لكُونَ لَ معدَُّ وَحَزَنَ إِ فِي الرعَونَ وَهَا م نَجُنودَهُ مَا كَوا خاطئين وَقالَالَة مرَأةُ فيِي الرعَوْونَ قُر وَتُعَين الّ لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن ذنب لا يشعرون